الذين آمنوا خدو حذركم خدو حذركم فانفرث بات أو انفرجميع وإن منكم لمن لا يبطل أنف إن أصابتكم مصيبة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم قبل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما وده